لما يتيسر من آيات الله البينات من أول سورة الإسراء يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب مسجد سيدي عبد الوهاب الشعراني بحي باب الشعرية في صلاة الجمعة في ختامي فترة السبعينيات. إلهي فيما قلت وابدعت فيما أحكمت هكذا إخوة الايمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من ايات الله البينات من سورة الاسراء وما تيسر من اول سورة العلق تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، وقد سجلت هذه التلاوة في رحاب مسجد الشيخ عبد الوهاب الشعراني بمدينة القاهرة في صلاة الجمعة في ختام فترة السبعينيات.